يا بل يقعد بشدة أكو مني عتني يروح له بهالشدة باب ويقعد يسالف له من عنده شريك ويقعد يسالف له من عندش يريد لو سجم لو ضيم لو هم وانا وانا وانا وانا وان وان ما عندي بعد غير الحسين أنا ما عندي بعد غير الحسين وجرح بقلبي غير مصاب وحسينا وانا ما عندي غير الحسين وجرح مالك بقلبي غير مصاب كون امشي أمشي لك ودخيل أجع علي علي علي علي, علي وازحف ازحف من أطاب سيدي صاتي عصيحا يا يا يا غيرك ليش في منو اللي يشفي منه بتراب يا يا يا الرب عل نبي عل نبي اوردت من عندك دواء سيدي من عندك دواء وللشفاء وللشفاء لبسني من جلبابك يا... يا... يا حسين <تصفيق> للشاعر السيد عدنان الحمامي